إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون So we فِي it in the hearts of the loved ones. They do not believe in it and the First Nations لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبَصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَايِ بُرُوجًا وَزِينَ النَّهَارَ وَزِينَ النَّهَارَ وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا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 مَذَرٌّ مَعْلُوم وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّانٍ مَسْلُونٍ وَالْجَانَ نَخَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن تكون مع الساجدين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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغينهم أجمعين إلا عبادك.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 جهنم لما موعدهم لها سبعه ابواب لها سبعه ابواب لها لكل باب منهم جزء مقسوم لكل باب منهم جزء مقسوم وإن جهنم لا موعدهم أجمع في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها, أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدودهم إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وماهم منها بمخرجين. انبئهم عن ضيف إبراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فقالوا سلاما قال انا منكم وجنون قالوا لا توجل اننا نبشرك بغنى من عليم قال ابشرتموني على السني الكبر فبما تبشرون فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة رب قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالون إن أرسلنا.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 اسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم, واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا, وامضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان دابرها قطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال انها اولئك ضيوف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزنون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فَجَعَلْنَا عَلَىٰ سافلها سَاقًا عليهم تَذْرُوهُ من سجيل عَلَيْهِمْ حِجَارَةً ذلك سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَاطٌ مُّنقِيمٌ إِنَّ فِي ذلك لآية للمؤمنين وإن أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما على بإمام المبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.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 لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن, ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين جعل القرآن عظيم، فو ربك لنسألناهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدق بما تأمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك, إنا كفيناك المستهزئين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 Quan Daa tiya